ورجع تخطى وراك انت يا الناس يعيش اللي بيش تكيراك تريد مني انسى كل شيء ورجع تخطى وراك لا بعد ما انظمو ومي نبحب وكارو لا بعد ما And I can't tell you عيوني ذنب الهل بجي وياك ما تصلح بي سمكي اختعلني الغيران انت الناس يعيش في اللي بيش نبيران وياك ما تصلح بي سمكي شفتني <تصفيق> حلاحة I'm انت يا كل